الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته كنا نتحدث في الليلة الماضية عن هذه الآية الكريمة من سورة البقرة وهي قوله تبارك وتعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ذلك الكتاب دخلت على الكتاب وذلك والله تعالى أعلم لبيان أيضا منزلة هذا الكتاب لتفخيم أمره لبيان علو مرتبته كما قلنا بالإشارة إليه بالبعيد ذلك فإن هذا يدل على ارتفاع مرتبته فكذلك دخول على الكتاب ذلك الكتاب الذي هو بهذه المثابة بهذه المنزلة لا ريب فيه فنفى عنه الريب نفى عنه الريب بعضهم يقف على قوله لا ريب يعني هذا الكتاب لا شك يعني أنه من عند الله تبارك وتعالى وأنه وحي اوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم ثم قال فيه هدى للمتقين ولكن الذي عليه عامة أهل العلم أن ذلك يوصل بما بعده ذلك الكتاب لا ريب فيه فيكون الوقف هنا هدى للمتقين وهذا لا شك أنه أبلغ ومواضع الوقف والابتداء في القرآن كثير منها يرجع إلى جهه النظر في المعنى فيجتهد أهل العلم بحسب ما يلوح لهم من المعنى قد يختلفون في مواضع الوقف والوصل والابتداء فالمشهور عند أهل العلم وهو الأقرب والأوفى في المعنى أن يكون الوقف على قوله لا ريب فيه ثم يكون بعد ذلك هذا الكتاب موصوفا بأنه هدى هذا أبلغ من قولك فيه هدى فحينما يكون هذا الكتاب محكوما عليه بأنه هدى بهذا الاطلاق فذلك أبلغ من قولك فيه هدى وهذا ظاهر لكن نحن نتحدث الآن عن نفي الريب عن هذا القرآن ذلك الكتاب لا ريب فيه فهذا يؤخذ منه هنا في النفي باعتبار أن النفي المتوجه لما يتصل بصفات الله عز وجل أو بما يتصل بملائكته أو ما يتصف برسله عليهم الصلاة والسلام أو ما يتصل بكتابه هذه أربعة أشياء فإنه يتضمن ثبوت كمال ضده يعني لا يكون نفيا مجردا فإن النفي المجرد لا يكون مدحا فحينما يقال مثلا بأن هذه الساريه لا تجهل فليس ذلك فيه إثبات العلم لها لكن حينما يقول ربنا تبارك وتعالى عن نفسه لا تأخذه سنه ولا نوم هذا ليس مجرد نفي السنه والنوم عن الله عز وجل وإنما فيه إثبات كمال ضده إثبات كمال حياته وقيوميته وهكذا إذا نفى عن نفسه الظلم فهذا يدل على ثبوت كمال عدله فإذا نفى عن ملائكته عليهم الصلاة والسلام بأنهم لا يعصون الله ما أمرهم فهذا يدل على ثبوت كمال طاعتهم إذا نفى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما هو على الغيب بضنين في القراءة الأخرى بضنين بضنين يعني ليس ببخيل فهو لا يترك شيئا مما أوحي إليه إلا بلغه وكذلك بضنين من الظن يعني ليس بمتهم يتكلم بالظنون إنما هو علم محقق ووحي ثابت فعلى القراءة الأولى بضنين هذا يدل على كمال بذله ونصحه وما هو على الغيب بظنين هذا يدل على كمال تثبته وتيقنه وعلى كمال صدقه عليه الصلاة والسلام وهكذا وما صاحبكم بمجنون يدل على كمال عقله عليه الصلاة والسلام وهكذا في القرآن فإذا نفى الله عن كتابه وصفا من الأوصاف الناقصة فإن ذلك يدل على ثبوت كمال ضده فإذا قال عن القرآن لا ريب فيه فهذا يتضمن يدل على أنه مضمن كمال اليقينيات يعني في مضامينه الأمور اليقينية المحققة الثابتة ليست بظنون ولا تخمينات وليست أشياء من قبيل المحتملات للحق وضده او للصواب والخطا ومن جهه اخرى لا ريب فيه فهذا ايضا يتضمن انه يورث كمال اليقين للناظر فيه ولملابسه ولقارئ لأن الله تبارك وتعالى قد ضمنه الحجج الواضحات والبراهين الساطعات التي لا تدع في الحق لبسا لا ريب فيه والريب معروف هو شك خاص هو نوع من الشك الشك المقلق يقال له ريب شك مع قلق تقول أنا في ريب من أمري فلان مداخل الريب فلان مرتاب في كذا شك مع قلق لكن يمكن أن تقول أنا أشك هل مثلا صليت الراتبة أو لم أصلها أنا أشك هل دخل الوقت أو لم يدخل الوقت من غير قلق لكن الشك المقلق يقال له ريب لما كانت هذه القضايا التي تتصل بالاعتقاد والوحي والحقائق الكبرى وهذا المبلغ عن الله تبارك وتعالى فإن هذا الكلام الذي ينسب إلى الله عز وجل حينما يقع الشك فيه أو في اخباره ومضامينه فهذا يوجب قلقا لدى هذا الشك لكن الله تبارك وتعالى نفى ذلك عنه فهو يورث كمال اليقين لما تضمنه من البراهين والدلائل والحجج التي تجل الحق وتوضحه وتكشف الباطل فهذا معنى يستخرج من هذا الموضع وهداية تؤخذ من هذه الجملة في النفي ذلك الكتاب لا ريب فيه وهذا يقتضي أن من نظر في كتاب الله عز وجل وتدبره فإنه يحصل له من كمال اليقين ما لا يحصل لغيره يعني من أراد العلوم الثابتة واليقين المحقق والاعتقاد الراسخ بعيدا عن الاعتقادات المضطربة التي يتردد فيها ونحو ذلك فعليه أن يكثر من تدبر هذا القرآن فانه يورثه كمال اليقين بخلاف النظر في غيره النظر في كتب الشبهات كتب علم الكلام والجدل فإن هذا يورث أصحابه الشك ولذلك نجد أن هؤلاء كما ذكرت في بعض المناسبات في غير هذه المجالس علماء كبار درسوا العلوم الفلسفية والكلامية وتبحروا فيها ثم بعد ذلك ماذا كانت نهايتهم هذا يقول أموت على دين عجائز نيسابور يقول لقد خضت البحر الخضم وتركت أهل الإسلام وعلومهم ودخلت فيما نهوني عنه وها أنا أرجع إلى دين العجائز دين العجائز يعني الفطرة هذا بعد دراسة الفلسفة دراسة موسعة مطولة تجد أن بعضهم يذكر آلاف الكتب التي درسها مما ترجم من كتب اليونان ثم بعد ذلك يرجع بالحيرة كما كان أحدهم يقول أضع الملحفة على وجهي وأقابل بين أقوال هؤلاء وهؤلاء ولا أرجع بشيء يسأل صاحبه ما تعتقده في مرض الموت؟ فيذكر له اعتقاده ويقول وأنت مطمئن القلب هذا يقول نعم وثم يبكي هذا الذي في حال الاحتضار ويقول والله ما أدري ما أعتقد والله ما أدري ما أعتقد والله ما أدري ما أعتقد هذا عالم كبير من علماء الكلام والآخر كان يتمثل بالأبيات المشهورة نهاية إقدام العقول عقال وغاية سعي العالمين ضلال وأرواحنا في وحشة من جسومنا وغاية دنيانا أو حاصل دنيانا أذن ووبال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا وكم من جبال على شرفاتها رجال فزالوا والجبال جبال ويمثل الحيرة التي كان فيها هذا هذا الذي انتهوا إليه ولذلك قالوا عن الغزال الذي قال عنه تلميذه المعجب به جدا وهو أبو بكر ابن العربي قال بأنه دخل في جوف الفلسفة ولم يستطع الخروج منها انتهى وصحيح البخاري على صدره هذه النهاية بعد مشوار طويل ورحلة طويلة مع الفلسفة وعلوم الكلام وكذلك الرازي في وصيته من نظر في هذه الوصية فإنه يستبين له أن الرجل قد رجع عن ذلك كله وهو رأس من رؤوس هؤلاء وكذلك الجويني وكذلك الشهرستاني بل قالوا عن ابن سينا لما حضرت الوفاة أعتقد مماليكه وأنه على كل حال ذكروا أشياء عنه فالله أعلم بحاله لكن مثل هؤلاء الذين دخلوا في هذه العلوم التي تورث الشكوك وتبحروا بها ما أورثتهم يقينا وكانوا يبحثون عن اليقين كانوا يعتقدون أنها نظريات عقلية تورث اليقين وكانوا يعتقدون أن النصوص لا تورث يقينا لأنها تفيد الظنون وأن العقائد يجب أن تبنى على اليقينيات كانوا يظنون أن اليقين يحصل النظر العقلي ولكنهم مع عقولهم ومع نظرهم في هذه المقررات التي يعتقدون أنها قواعد وأصول عقلية صحيحة إلا أنهم اختلفوا غاية الاختلاف فكانوا أكثر الناس تفرقا وريبا وشكا وانظروا إلى الفطرة وما يقابلها أما مر الرازي مع كوكبة من تلامذته على امراه عجوز فقالت من هذا قالوا هذا الذي يعرف على وجود الله ألف دليل وجود الله هو وجود الله يحتاج إلى ألف دليل وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل فقالت لو لم يكن في قلبه ألف شك لما عرف ألف دليل أحظوا الفطرة لو لم يكن في قلبه ألف شك لما عرف ألف دليل لأن هذه قضية مسلمة قضية وجود الله عز وجل الله تبارك وتعالى قال عن هذا الكتاب لا ريب فيه ولذلك أولئك الذين يبحثون عن الحقيقة في كتب مترجمة من الفلسفات العصرية أو يبحثون عنها بالنظر العقلي مع أن عقولهم لا تقارن ولا تقاس بعقول أولئك الأساطين من علماء الكلام وإنما غاية ما عند الواحد منهم أنه قرأ بضع تغريدات أو لربما بعض الكتيبات المترجمة ثم بعد ذلك اعتقد أنه مثقف وأنه يحمل عقلا يستطيع معه أن يميز وأن يعرض نصوص الوحي على عقله فما قبله عقله قبله وما رده عقله رده فهو في غنى عن فهم علماء الأمة من أولهم إلى آخرهم من لدن الصحابة رضي الله عنهم إلى يومنا هذا لا ينظر في أقوالهم ولا يعرفها ولا يعرف مواطن الإجماع ولا الخلاف ولا يعرف الأصول والمبادئ التي يبنى عليها الفهم والعلم وإنما يقول بعقله هذا أنه يعرض عليه النصوص فما قبله هذا العقل قبله وماذا عسى أن يفهم يدرك هذا العقل الذي اتخذه الها وطاغوتا يرد به النصوص من الكتاب والسنة فهؤلاء أيها الاحبه من علماء الكلام الكبار الذين درسوا هذه العلوم ما كان لهم بصر في علوم الوحي في الكتاب والسنة ولذلك ذكرت في بعض المناسبات ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله عن واحد منهم يقال له الاصبهاني جاء له بالمصحف فأراد أن يقرأ في سورة الأعراف الف لام ميم صاد فقرأ المص يقرأها هكذا المص ولا يعرف لا يحسن قراءة القرآن أصلا وكما قال شيخ الإسلام عن أحد كبارهم لما نظر في كتاب من كتب لم يجد له إلا ثلاثة أحاديث ويذكرها في سياق الرد حديث موضوع وحديث ضعيف وحديث يعني يريدها ليرد أيضا عليها وإذا قرأت في كتبهم في العقائد كأنك تقرأ في كتاب من كتب المنطق تماما وعندهم القاعدة والأصل أن كل نص يخالف العقل فهو مؤول بل قال بعض علماء الكلام كما ذكرت في الكلام على الاختلاف وعلى أسباب الاختلاف بأن هؤلاء لربما قال الواحد منهم من علماء المعتزله بأن الحجة العقلية تنسخ النص وقال بأن اليقين والاعتبار إنما هو بالحجج العقلية وأما النقل فهو تهمة يعني العبرة والحجة بالمقاييس العقلية والنقل تهمة النقل هو الكتاب والسنه تهمة والحجه في المقاييس العقلية فهؤلاء ما يعرفون الوحي وما اشتغلوا به وما درسوه فإذا كان هذا يقال في أولئك وهذه حالهم وهذا ما انتهى إليه أمرهم فلا ينبغي لأحد أن يغرر بنفسه ويخطو بعض خطوات لا يبلغ بها شأوهم ثم بعد ذلك يضيع يضل فلا حصل العلوم العقلية ولا أبقى على نفسه وعرف ما جاء في الكتاب والسنة وما وماذا عسى أن تنفعه كلمة متقف أن يوصف بها ولربما كان أبعد ما يكون عن حقيقة العلم الصحيح الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فمن أراد كمال اليقين بهذا وما يشرحه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح رضي الله عنهم لا ريب فيه هذا الذي يرث اليقين وليس اليقين يطلب في غيره فمن تطلب ذلك في كتب الشرق أو الغرب أو بفكره ونتائج فكره فإنه سيضل فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى قال رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى العمى والجزاء من جنس العمل لما عمي في الاخره عن ايات الله تبارك وتعالى حشر يوم القيامه في حال من العمى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين حكم عليه بأنه هدى هو بكامله من أوله إلى آخره بتفاصيله وجمله وآياته وسوره هدى وقد أطلق الله تبارك وتعالى ذلك فهو هدى في كل الشؤون والأبواب لا يختص ذلك بباب دون باب وسيأتي مزيد إضاح لهذه القضية لكن الله تبارك وتعالى أضاف هذا الهدى هنا للمتقين فالذين يهتدون به هم من يكون الواحد منهم قابلا للاهتداء يعني يوجد عنده المحل القابل القلب الحي الذي عمر بالتقوى وليس كل أحد كما قال الله تبارك وتعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر. وهو عليهم عمى صلى الله العافية أولئك ينادون من مكان بعيد عمى على هؤلاء بمقابل كونه هدى للذين آمنوا وشفاء يشفي صدورهم من الشكوك والريب والحيرة والجهل والشرك والشك والكفر وهو شفاء أيضا لأبدانهم لأن الله أطلق الشفاء وقال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة فأهل الإيمان هم الذين ينتفعون به ويكون هدى لهم وشفاء ورحمة يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين والآية في هذه السورة الكريمة هدى للمتقين هو هدى للجميع يرشدهم إلى ما فيه نفعهم وصلاحهم وفلاحهم في الدنيا والآخرة لكن لما كان المنتفع به هم أهل الإيمان خصهم خصهم بذلك ثم أيضا هذا القلب أيها الأحبة إذا عمر بتقوى الله تبارك وتعالى فإنه يكون قابلا كما أسلفت لهذا الهدى كالمطر الذي ينزل على الأرض فإن كانت الأرض قابلة أرض طيبة انبتت وأمرعت واهتزت وربت وأما إذا كانت الأرض سبخه فإنها لا تنبت شيئا ولا يظهر اثر ذلك المطر عليها وبهذا القيد الذي ذكره الله عز وجل هنا هدى للمتقين يظهر لنا السر والجواب في كوني الكثيرين لا ينتفعون به ثم إن هذا الحكم بأنه هدى للمتقين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين حكم بأنه هدى وعلق ذلك بوصف وهو التقوى والقاعدة أن الحكم المعلق على وصف يزيد بزيادته وينقص بنقصانه فهو هدى للمتقين وعليه فبقدر التقوى التي تعمر القلب بقدر ما يوجد منها في القلب يكون الاهتداء بالقرآن والانتفاع بالقرآن ننتفع بالقرآن بقدر ما في قلوبنا من التقوى هدى للمتقين فإذا ضعفت التقوى ضعف الانتفاع بالقرآن وإذا عظمت التقوى في القلب وعمر بها عظم الانتفاع في القرآن فالناس يتفاوتون فمن أراد الانتفاع بالقرآن فعليه اولا أن يجعل المحل قابلا يصلح هذا القلب فيكون أرضا طيبة للانبات والزرع يكون قلبه زكيا طاهرا لا يتعلق بغير الله ولا يشتغل بمساخطه عذا بالإضافة إلى أمور أخرى تطلب في ذلك من الإقبال على القرآن والإنصات له عند القراءة والاستماع وكذلك التدبر له وكذلك أيضا إحضار القلب عند سماعه أو قراءته ثم أيضا هنا لما كان هذا القرآن بهذه المنزلة وهو أحسن الكلام وأعظم الكلام هدى، فإنه لا يصلح له إلا القلوب النقيه، القلوب التقيه، القلوب الصافيه، هدى للمتقين. أذكر صفة هؤلاء الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم بعد هدى للمتقين من هم أول صفة الذين يؤمنون بالغيب فهذا الذي عنده توقف عنده تردد هذه قضية ما يقبلها العقل كيف تصدقون بمثل هذه الأشياء الحديث في البخاري قال وإذا كان في البخاري وإذا كان في البخاري مثل هذا لا يحصل له مثل هذا الاهتداء بالقرآن تورد عليه الآيات والنصوص ثم بعد ذلك يتعامل معها بطريقة غير لائقة وهؤلاء يجدون من يقول لهم ومن يربيهم على مثل هذه الأشياء يجدون من يقول لهم كل شيء عندنا قابل للنقاش والأخذ والرد بلا استثناء لما يقال لهم في دورة أو في قناة فضائية أو نحو ذلك كل شيء قابل للنقاش هؤلاء مساكين يظنون أنها طرح له بريق كل شيء قابل للنقاش وأن هذا من التجرد وأنك تترك كل ما كان لك من خلفيات ثم بعد ذلك تبقى على سطح جاف خاون تتخلى عن معتقداتك وعن إيمانك ثم بعد ذلك يريد هذا الإنسان أن يصل إلى الصواب وإلى الحق يترك إيمانه الذي هداه الله عز وجل إليه ويتخلى عنه يجعل إيمانه خلف ظهره يقول من أجل أن أصل إلى الحقيقة ويقول الكل عنده شيء من الحق الكل يعني حتى البوذي والمجوسي واليهودي والنصراني عندهم جزء من الحق إذا لا يوجد أحد يحتكر هكذا يزعمون الحق والحقيقة فعلينا أن نتجرد لنأخذ احسن ما عند هؤلاء او متهوكون فيها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يبنى الخطاب لمجرد أنه رأى مع صحيفه من التوراة غضب عليه الصلاة والسلام فكيف لو سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا المبطل الذي يقول الحقيقة موجودة موزعة فينبغي أن ناخذ احسن ما عند هؤلاء ما علم أن أحسن ما عند هؤلاء موجود في هذا الدين مع أشياء أخرى لا توجد عندهم ولا يعرفونها سواء عند أصحاب الديانات المحرفة أو أولئك الذين يعيشون في ضياع كامل من الوثنية أو الإلحاد أو نحو هذا ثم نقول كل, من عنده كل ما عند غير المسلمين من حق فيوجد عند المسلمين مثله أضعافه من الحق لكن هؤلاء لا يعلمون حقائق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم يظنون انهم يطرحون طرحا متجردا وانهم يبحثون عن الحقيقة وانهم هؤلاء ما عرفوا قدر ما عندهم من الوحي فاوقعهم ذلك في مثل هذا الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ما قال يؤدونها وسيأتي الكلام على هذا هذه اوصاف الذين ينتفعون بالقرآن ويهتدون به هؤلاء الذين يتفاعلون مع هداياته هدى ولاحظوا أنه هنا هدى مصدر وضعه موضع اسم الفاعل هاد للمتقين للتأكيد على دوام هدايته واستمرارها ولاحظ أنه جاء منكرا هدى للتعظيم وأن هذه الهداية كما أشرت سابقا هداية مطلقة في كل ما يحتاج إليه الخلق للوصول إلى السعادة في الدارين في الدنيا والآخرة هدى في جميع الأبواب ماذا تريد؟ تريد المنشأ والبداية الغاية التي من أجلها وجدنا تريد المصير والمنتهى تريد شرح السبيل والطريق الموصل إلى الله تريد ما وقع فيه أولئك من المتهوكين الشاكين الضالين المحرفين أو من اهل الغضب وما وقع لهم من أمور اختلفوا فيها واضطربوا ويأتي هذا القرآن ليجلي ذلك كله وكذلك أيضا إذا كان الإنسان يريد الهدى في الأبواب المتصلة بصفات المعبود جل جلاله بوحدانيته بربوبيته إذا كان يريد الهدى فيما يتعلق بأمر الأسرة أو الاجتماع أو ما يتعلق بي قضايا التعبد ونحو ذلك كل هذا هو هدى من اتبعه ضمن الله له فلا يضل ولا يشقى ما يحصل له ضلال ما يضيع ولا يحصل له شقاء لا يحصل شقاء لا في الدنيا ولا في الآخرة هذا اللي يعاني ويقول عندي مشكلة عندي ضيق عندي غم عندي هم عندي كآبة فلا يضل ولا يشقى هذا وعد من الله عز وجل فإذا أعرض عنه حصل له الشقاء بكل صوره وأنواعه وانظروا إلى الشقاء الذي يلوح على وجوه أولئك الكفار الضلال ترى الشقاء في وجوههم يراه كل أحد لكن كثير من أبناء المسلمين لا يعرفون قدر هذه النعمة التي حب الله عز وجل حباهم بها فهنا لم يقيده بقيد ما قال هدى للمصلحة الفلانية وذلك من قبيل حذف المتعلق وحذف المتعلق يفيد العموم حذف المتعلق يعني حذف المقدر ما قال هدى في كذا هدى للمتقين في موضوع الاقتصاد هدى للمتقين في موضوع السياسة هدى للمتقين في موضوع الأسرة والمجتمع هدى للمتقين في موضوع العبادات أو الأحوال الشخصية أو نحو ذلك لا هدى للمتقين في كل شأن من شؤون حياتهم ويبين لهم كل ما يحتاجون إليه في قضايا الأصول والفروع يبين يميز الحق من الباطل والهدى من الضلال ويبين لهم كيف يسلكون الطريق الموصل إلى النجاة والسعادة ثم أيضا أختم بهذه وذلك أن هذه الجمل الأربع الف لام م ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين فيها تناسق وقد جاء بها من غير عطف فكانت بهذا التناسق والترابط والتآخي آخذ بعضها بحجز بعض محتيج إلى الوصل بينها بحرف عطف كل جملة فيها من الهدايات والمعاني الجزلة على قصر الفاضها فهذا الذي يسميه البلاغيون بالفصل وهو عدم عطف الجمل بالواو لكمال الاتصال بينها الاحظوا الف لام ميم قلنا ذلك يشير إلى عجاز هذا القرآن هذا القرآن المعجز لا ريب ذلك الكتاب صاحب المنزلة العالية لا ريب فيه وهذا الكتاب الذي بهذه المثابة ولا ريب فيه هو هدى للمتقين اسال الله عز وجل ان يهدينا واياكم بالقران العظيم وأن يجعله ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهب أحزاننا وجلاء همومنا ويذكرنا يذكرنا منه ما نسينا ويعلمنا يعلمنا منه ما جهلنا ويرزقنا تلاوته أنا الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه عنا وصل الله على نبينا محمد عليه وصحبه